م و س ه ا ل ب ل س ي ل ل ع أ و م ا أ ا س ل ا م أ ش ه د ان لا اله الا الله أشهد أن أ ش ه د ان love.